سینت ویریل مخدو و لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون أهفك نالهة دون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى فقال ألا تاكلون ما لكم لا تنطقون مل عليهم ضربا باليمين گالب فکو يزفون قال اچاب ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناه لسفلين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 ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم